محاضرة طبيلة الاسلام اسمه محمد خليل هرام التي انقاها في قاعد المحاضرات في الجامعة الالهر يوم الثلاثاء الموافق. اثنين ردف سنة 1380 جريف. الموافق عشرين ديسمبر في عالي 960 مولادين. موضوع المحاضرة ابن طليع. والصلاة والسلام على رسول الله. أرسله الله على أكرة من الرجل الدين الثاني النعمة الثامة وصل الله وسلم عليه. وعلى آله الذين اتبعوه وعلى آله أما بعد فأيها الأخوان إذا ذكر الدينية ذكر الإيمان الحوث هذا هو نور الغار والجهاد الحق في سبيل الله رب العالمين ذكر المجد في العظيم الذي ناهى عن الفساد وحارن وقدم شبابه وشيخوخته وحياته اباء لله رب العالمين ان هذا الامام الذي يهديكم الاخ فضيلة الأستاذ الشيخ محمد خليل المحرار الأستاذ بكلية أسول الدين والنار العام لجماعة الأسار السمة المحمدية والأستاذ الهرار ليس متفكلاً على البلغينية وليس غريب العهد فالأستاذ الهرار سلميز وخي لمسلط من سلامه الاهتمان الجريم وحينما كانت حكم الأستاذية قدم رسالة التي منح لها درجة الأزهر في فضاف سلاسة في إذن تيمية الثلاثين وكانت أول رسالة من علاماتك قدمت للأزهر ومنح لها شاف من شبابه العامل هذه الأزهر والحقيقة إنه لا يعتبر تطور كبيرا أن يتكلم على إذن تيمية الإمام في رحال أظهر الشريف فلقد يارى بثيمية من أعضي قريب جدا يقول عن كثير من الناس إنه ضار مدير ولكننا نرى الأظهر اليوم يرحب ابن ثيمية ويقدر ابن ثيمية ويطيق له مكان كريما في هذه الساعة وتحدث عنه فيه بطراح أوفى تنين من تلاميث من قررة مدير ونعل هذا التصور أثر من أحسارها في الروح القيدة التي جزتها خضيرة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأشهر خضيرة الأستاذ الشيخ محمود شنفر نسأل الله عن يلبكه ثوبة وحتوى العديد وعن أكسيه عن الدين والأحل خير والجزاء السلام عليكم ورحمة الله الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أسرة المرسلين وإمام الموحدين مبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد أيها السادة في مدينة حران الواقعة بين ديجة والفراج تلك المدينة التاريخية التي شهدت نشأة أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام ضوعت مناظرته لقومه الصابئين في بطلان عبادتهم للنجوم والتي كانت قبل الفتح الإسلامي من أهم مراكز الثقافة اليونانية ثم أطبحت بعد أن فتحها العرب على يد عياب بن غنف مهدا لكثير من العلماء والفلاسفة المسلمين كانت تقيم أسرة كريمة اشتهر أفرادها برواية الحديث والإمامة في فقل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهي أسرة ابن وقد اختلفت الروايات في ثيمية هذه التي تنتسب إليها الأسرة فتذكر بعضها أن جبت ابن ثيمية محمد بن القبر حج على قرب ثيمياء فرأى هناك طفلة فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له جنسا فقال يا تيمية يا تيمية فصارت لقبا ويقول ابن النجار ذكر لنا أن جده محمدا كانت أمه سسمى تيمية وكانت واعظة فنسب إليها وعرث بها في هذه المدينة التاريخية وبين أحضان هذه الأسرة العلمية ولد مولود شاءت الأخزار أن يفتح عينيه ليرى مظاهر الخوف والقلق مرتتمة على وجود والجيز وإخواته بسبب الغزم الستري الماحق الذي أفتق بغداد قصبة الحلافة ونشر الموت والقراب والحوض وأصبح يتهجد العالم الإسلامي كله بأفتح الأخبار ولكن شاء في الأخبار أيضا أن يكون هذا المولود فيما بعد هو مناط الآمال في تجميع القوى الإيمانية وإلهاب الحماس الإسلامي لإيقاط فيل هؤلاء الهمج وأن يكون صاحب أعظم معركة ذاكوا فيها مرارة الهديمة والانتسار وهي موقعة مرض السفر على يد السلطان الناصر وجيسه من المصريين ولدى سيف الإسلام أحمد تقي يسدين بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية عاشر ربيع الأول سنة 61 و 6 واضطر والده عبد الحليم أن يهاجر به وبإخوته من حران إلى دمشق هربا من جحيم السفار فسار بالليل ومعهم الكتب على عجلة يجرونها بأيديهم لعدم وجود الدواب فانغرضت العجلة في الصين وكاد العدو ينحقهم ولكنهم اتهلوا إلى الله واستغاثوا به فنجوا وسلموا وفي هذه المدينة الجديدة دمشق التي كانت تبارع القاهرة إذ ذاكا في ميدان العلم والثقافة بعد حقوط برداد عكف أحمد على دراسة العلوم الدينية صدرت على والده عبد الحليب مذهب ابن حمد وسمع الحديث من سيوخ كثيرين وحصل من علوم اللغة واللسان والنظر وغيرها قدرا كبيرا وكان له من قوة الذكاء وجودة الحب وحضور الببيهة أكبر عون على ما هو بسبيله من درس وتحصيل فأتم دراسته الثينية ولما يتجاوز العقد الثاني من عمره ويقال أنه سرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت ولما توفي والده عبد الحليل سنة 81 و من الهجرة أخذ يدرس الفقه الحنبلية مكانه وانتهت إليه رياسة هذا المذهب وهو ابن 21 سنة فبعد صيصه والسهر أمره حالة المجتمع الإسلامي في عصر ابن سيميدا كان كل سيء في ذلك العطر قد دب فيه الفساد وأصابه التغير والانكرار وصرى فيه الجمود حتى أصبح طورة بلا معنى وجسد بلا رؤى وكان السكام عجما يغلب عليهم الجهل وتروض عندهم القرافة فاتعجمت سبعاً لذلك الألس والعقول والأخلاق والعادات والأخلاق والأخلاق وغلبت الأفكار الذخيلة والعناطر الأجنبية على كل ما هو عربي أو إسلامي وامتنجت علوم السنين بالفلسفة على يد المتأثرين من المتكلمين وفشت البدع والمخدثات وتغلغلت في كل شيء من العقائد والعبادات وألوان القلوب ولا فيما في, في مجال التصوص وما يفتصل به من رموذ وشارات ودعاوى وسلبسات واصطناع للولاية وتحدي بالكرمات وما يفضع ذلك من تعظيم قبور الموتى لإقامة الكباب عليها والقدع إليها في قضاء الحاجات وتفريد الكربات وغلبت على العلماء نزع في التقليد وتقاصرت همامهم عن الإحلاء والتجديد وبلغ بينهم التعطب المذهبي أقصى مداه فاستحالت المناظرات إلى مهاترات وقام التكثير والتظميل مقاما إقناع بالدليل واختلت موازيم البخص وقوانيم النظر حتى استثاغت العقول ألوانا من الكفر الشنيع لم تكن لتسيغها ولا لتعبر فيها أصحابها لو استقام النظر وطح التكثير وذلك مثل وحدة الوجود التي نادى بها اثنى عربي وقام عليها صرحة السبتة وملأ بها صفحات من كتابيه الخصوص والخصوحات ومثل نظرية الخلول التي هتفت بها الحلاج وجعلها مصدر وحيد وإلهامه حتى أفس العلماء بكل دمه وغير ذلك كثير مما كان يظهر به العالم الإسلامي من أنوان الفساد الأسرع بسبب بعض الوازع الديني ونبوض معين الإيمان كانتكار الغزء والحجور وانخلال الروابط الاجتماعية وفساد الأخلاق وظهور الغزء في البيعات والصناعات واحتكار الأقوات وكثرة الاعتذاء على الأعراض والأموال وبالجملة فقد كان العالم الإسلامي في ذلك الوقت أشبه بمريض أعضل لأس وصرت العلة في كيانه حتى أجفى على الهلكة ما لم تتبارك رحمة الله وتهيئ له من الأطباء الأساس من يرسم له سبيل الإنقاذ والنجاح وكان ابن سيمية رحمه الله والرجل الذي هيأته الأقدار للقيام بهذه المهمة الصعبة فقد استطاع أن يضع يده على موثل العلة فوجدها تكمن في الانكسام والفرقة الذين تببهم البعد عن الكتاب والسنة ووجدها في هذا الركام الهائل من المذاهب والأفكار والفلسفات التخيلة التي لا ضابط لها ولا تتفصل من الإسلام بسبب ولا نسر ووجدها في هذا الجمود الذي عطل المواهب وشل حركة الفكر وأزرى بقيمة العقل وحط من كرامة الإنسان حتى رضي أن يكون كالسائمة كيفما تقد تنقض بلا وعي ولا تفكير ووجدها في هذا التعصب الأعمى لمذاهب المتقدمين والمبالغة في تقديثها إلى الحج الذي حجب عن الأنظار عيوبها وأخفى مآخذها ومنع أسباعها من محاولة إحيائها والتجيز فيها وجدها في ذلك وغيره من ألوان الضعف التي تنساب الأمم في بعض فترات حياتها فتهون على نفسها وترضى بالجون من كل شيء وتستميم للأمان وتستسلم للهديمة وتتلمس المعاذير لتبرير الفشل وتتعلق من مجد الماضي بما تخص فيه برض العزائم من قيبة القابط وتكف باردة بإذاء الأحداث الحبرى كأنها ألواح السلبة فلا ينقف فيها قلب بعاطفة ولا يتحرق فيها عقل بذكرة ولا تنهب فيها عزيمة بعمل كان العالم الإسلامي في حاجة إلى طيحة النذير التي تصرف به ليفير وإلى الفكرة الهادية التي تسجده على الطريق وإلى النظرة الناقذة الذي تميز له الزيت من الزياد حتى لا يخزعه الزهرز ويغره الزريق وكان في حاجة إلى القلم القر الذي لا يكسب من إملاء الآخرين واللسان المطول الذي لا يقنع بالمحاكاة والترجيد لعبارات المتقدمين قلم ولسان يملكان القدرة على دخل كل باطل ورد كل فرية كما يملكان القدرة على الإحياء والتجديد لما درت من معالم الحق ومطمس من سنن الهدى ويرجعان جمناس سيرة أسلافهم في العلم والعمل حتى يعود لهم ما غرب من مجد وتلطانه ويزول عنهم ما هم فيه من ظلة وهوان وقد تمثل كل ذلك في سيح الإسلام المثيمية نعم قد ظهر قبله نطر من العلماء الأحراب لم تأخذهم في الله رغبة ولا رهبة ولم يكنهم عن قولة الحف إرعاب أو وعيف وسجل لهم التاريخ مواقف بقولية تدل على مدى اعتزازهم بالعلم وحرصهم على القيام بما استخفضوا عليه من دين الله وذلك مثل الإمام النووي صاحب المجموع والعز بن عبد السلام وابن ذفيق العيد وغيره ولكن أحدا من هؤلاء لم ينهض بما نهض بإثن تينية من أعداء ولم يتحمل مثل ما تحمل من نحن وأرداء فإن إخلاصه للحق وجرأته في النقل وكسوته في الهجوم على خصومه أثارت عليه العداوات من كل جانب فار عليه الفقهاء والمتكلمون والمتصوتة ورموه عن قوس واحدة وأشلوا به العامة ورجال الدولة فما وجف له قلم ولا جف له قلم ولا كف لسان بل ظل ماضيا في طريق الإصلاح التي اختطها مخطط متقصيا كل عقبة ناهدا لكل فرقة متهينا بما يلقى من نفل وغربة وإلقاء في غيابات السجون المرة بعد المرة حتى وافته منيته وهو محبوث بقلعة دمشق بعد حياة حاصلة لأكرم التبقيات يقول الحاج الرهبي صاحب الميزان في بعض ما ترجم به لأستاذه ابن تيمية كان آيةً في الذكاء وسرعة الإدراث رأساً في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف بحرا في النقليات وأما معرفته بالملل والنحن والقفود والكلام فلا أعلم له فيه نظيرة وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم ومعرفة بحنون الحديث وبالعالي والناجل والصحيح والسقيم مع حفظه لمسونه فلا يبلغ أحد العقد ربته ولا يقاربه وهو عجب في اختباره الحديث والإفراج الحجد منه وإليه الأنتهى في عزوه إلى الكتب السدة والمثنب بحيث يسبق عليه أن قال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديثه وله باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والسادعين وقل أن يتكلم في مسألة إلا ويظفر فيها مذاهب الأربعة وقد خالف الأربعة في مسائل معروفة وصلف فيها واحتج لها بالكتاب والسنة وله الآن عدة سنين لا يكفي بمذهب معين بل بما قام عليه الزميل عنده ولقد نصرت سنة المعضة والطريقة التلفية واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يصدق إليها وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا وجتره عليها حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياما لا مزيد عليه وبدعوه وناظروه وكابروه وهو ثادث لا يداهن ولا يحابس بل يقول الحق المر الذي أداه الى اجتهاده وحدته ذهنه وتعد دائره في الثنا والاقوان ما ما استهرا عنه من الورع وكمال الفكره وسرعه الادراك والخوف من الله وتعظيم لحرمات الله ويقول الامام التيوث الاشاعري السابعي توا الله ما رمقت عيني او تع علما ولا اقوى ذكاء من رجل يقال له ابن تيميه مع الجهد في المأكل والملبك والنساء ومع القيام في الحق والجهاد بكل منحن وسأحاول إن شاء الله جهد الطاقة أن أرزم في محاضرة الليلة القطوط العريضة للحركة الإصلاحية التي قام بها المتينية في, في القطاعات المختلفة وأبدوا بجهاده في الناحية العملية يقول علماء النفس والتربية إن النبوغة في الناحية العلمية والتبريد في ميدان الجد يغلب أن يقاهله ضعف في الملكات العملية وميل إلى الانتواء والسلبية وإنه قل ما يجسمع لأحد أن يبرد في الميدانين مع فلا يكون رب اللتان والقلم رجل سيس ومزرار وهذا كلام يصدقه الواقع إلى حج كبير فإن التاريخ لم يحفظ لنا أسماء كثيرٍ ممن نبغوا في الناحيتين معه ولعلهم من النجرة بحيث لا يظهر منهم في الحقب المتطاولة إلا الواحد بعد الواحد وكان سيف الإسلام ابن تيمية أحد هؤلاء الأفزاد الذين بلغوا شأواً بعيداً في كل من ميداني العلم والعمل وإن كانت شهرته العلمية قد غفت إلى حج كبير على الناحية الأخرى منه فلم يعرفها إلا القليل ممن درسوا حياته وعاتوا معه كل أيام ابنته ورأوا عظيم إذلائه في كل ما خاضه من معارك واقتحمه من خفوك لم يكن ابن سيمية يعيث في برد عاجي منطويا على نفسه منطفلا عن مجتمعه بل كان عظيم التجاوز معه شديد الإحساس بما يجب عليه من المتاركة في إتعاذه وإصلاح حاله وحسبنا دليلا على ذلك ما أبلاه في حرب التفار الذين اضطروا أهلهم إلى الهجرة من وطنهم في حران فعندما أرجف المرزفون في دمسك بأن التفار قد أصبحوا على مقربة منها وأنهم يتأهبون لبقولها فدع أهلها لذلك فجعاً سديداً وهم كثير منهم بمغادرتها وتركها غنيمةً باردةً للعدد ولكن ابن فيمية وقد هاله الأمر ينهض بعض الدفاع عن حاضرة الإسلام فيأخذ بالناس في المسجد الجامع يؤتيهم بالطبر والثبات ويحبهم على الجهاد والنفقة ويحذرهم من القرار ويرسل رجالا من أسباعه لحراسة مذاكر المدينة حتى ينعج بناء من انفراء منها ثم يخرج في جماعة من العلماء والأعيان لمقابلة طائد التفر غازان ليأخذوا منه الأمان لأهلها وكان الذي تولى معه الكلام هو ابن تيمية فأغلظ لهم في القول إغلابا سبيدا حتى أيقن كل من كان معه أنه مقفوض لا محالة ولما عاودت تتار عدوانهم وهددوا دمشق مرة أخرى طلب أهلها من ابن كيمية أن يركب على البريد إلى مصر وأن يقابل السلطان الناصر تفعل وداب إلى مصر وكانت هذه أول مرة يزور فيها البلاد المصرية وقابل السلطان الناصر وكلمه في ذلك كلاما سديدا حتى تأثر الناصر بكلامه فأمر بجمع العساكر بعد تسريحها وخرجه على رافيا وكانت وقعة مرج السفر التي انتصر مرج الكفر التي انتصر فيها المسلمون على الكفار انتصارا عظيما واداكوهم لاول مره كاس الهزيمه والنجاح وكان ابن تيميه في تلك الوقعه يمشي بين الصفوف يقويهم ويبشرهم بالنصر ويحذب عليهم الاستهاب وأفتاهم في هذا اليوم بالفر وكانت المعركة في رمضان لكي يقووا على لقاء العدو وكان يأكل ويشرب أمامهم متأسياً في ذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بس ومن ذلك أيضاً بلاؤه في محاربة الجدع والضلالات التي كانت شائعة في عصره فإنه لم يتكفذ الخطب وكتابة الرسائل في محاربتها والتحذير منها بل كثيرا ما شارك في إزالتها بيده مع الاسجعانة في ذلك بأسباعه المخلصين يقول قادمه الشيخ إبراهيم الغيان فبلغ الشيخ أن جميع ما ذكر من الجدع يتعمدها الناس عند العموض المخلص الذي داخل الباب الصغير فشد عليه وقام واستخار الله في الخروج إلى كثره فسمع الناس أن الشيخ يخرج لكثر العموض المخلص فجتمع عقلكم كثير معه ولكنهم ما إن وصلوا عنده حتى انخذل أغلبهم ورجعوا خشية أن ينالهم منه في أنفسهم آفة من الآفات أو ينقضع بسبب كثير بعض الخيرات لا فيما وقد أرجف الشيطان بالناس وألقى في قلوبهم أن هذا العمل سيكون مصدر شر كبير وتقدم الشيخ هو وأقوله وصاحب الحجارين أندونكم هذا الصنم فمعدصر أحد منهم أن يتقدم إليه فأخبا منهم المعاون وضربا فيه وهما يشوان قول الله تعالى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوخا وقالا للناس إن أصاب أحدا من رسيء فنحن فدا فتابعهم الناس بالضرب حتى كسروا فوجدوا خلفهم صنمين من تجارة مجسدة مطورة فول كل صنم نحو سبر ونصف وهذا قليل من كثير أردنا به التعريف فقط بمدى عناية تلك الإسلام المثيلية بهذه النواحي العملية وأنه لم يكن من هؤلاء العلماء الذين يظنون أن واجبهم يكف عند حد والبيان بل وربما آخروا السكوت والتزم الكثمان الناحية النقضية عند ابن تيمية كان على ابن تيمية وهو بكبيل وضع منهاج كامل للإصلاح الديني أن يبدأ أولا بالكفوة التي لابد منها لكل دعوة إصلاحية وهي الوصوف على كل ما هنالك من مناهج وآراء والقيام بدراستها دراستا تحميلية كتف عن كلهها وتميز غزها من كمينها حتى يعرف ما فيها من حق فيقر او من باطل فيهضر وهذا ما فعله ابن رحمه الله فقد اكب على جراسة المذاهب والمقالات من كلامية وفلسفية بشرف ذلك ونهم الشديد وقرأ كل ما كتب في تأييدها وأودفها وغاط في اعماقها الى الحج الذي جعله يتفوق فيها على اصحاب هزاعين اليها ولم يدرسها تلك الجراسة الواسعة العميقة إلا ليتمكن من نقضها نقضا نزيها بعيدا عن المجازفة ولئن كان الغزالي قد سبقه بنقض الفلسفة واستحق بذلك لقض حجة الإسلام كما سبقه المرسج الحبيب بنقض الغزالي في كتابه سهافت السهافت كما نقض مناهج المتكلمين في كتابه الكشف عن مناهج الأزلة وكما سبقهم كل الفرق في نقض بعضها بعضا فإن ابن قد استغل كل ما سبق به من نقض في نقضه للفرق المختلفة المخالفة للكتاب والسنة وزاد على ذلك من اكتكاراته الشيء الكثير ولهذا يمكن أن نقول إن ابن قد أثث أعظم مجرسة نقضية في الإسلام تميّدت بقوة النقض ودقةه وأنه لم يكن يخلص بنقضه مذهباً معيّناً ولا فرقة خاصة بل وجّه تهام نقضه إلى جميع الفرق المخالفة للكتاب والسنة فإنه ما عيده هو الميدان الذي يغرق به قرب المذهب أو بعده من الحق فلكل مذهب من الحق بمقدار قربه من الكتاب والسنة وله من القضاء والضلال بالإفدار بعده من الكتاب والسنة وإن الكتب التي ألفها في هذه الناحية النقذية تكفي لأن تقوم عليها دراسة خاصة عليا لإبراج ما تحتويه من روائع الفكر وأبكار المعاني لا فيما كتابه المشهور منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية الذي يرد فيه على ابن المتفقر الرافض فقد أودعهم من ألوان النقل وأساليب الجدد ما لا يوجد مثله في كتاب وكذلك كتابه الموافقة بين المعكول والمنكول أو الذي يسمى درء التعارض بين العقل والنقل الذي يقول فيه تلميبه ابن القيم في قصيدته النونية وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثالث وكتاب الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح وكتاب السبعينية في الرجل على ابن سبعين وأضرابه من القائلين بوحدة الوجود وكتاب الصارم المسلول على تاسم الرسول وكتاب اقتضاء الصراف المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم وكتاب تلبيثات الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية إلى غير ذلك مما لا يمكن حطره في هذه العجالة وقد ألف كتابا في نقض المنطق الأرسي في الوقت الذي كان يتمتع فيه هذا المنطق بأعظم مكانة بين العلوم الإسلامية حتى تماه الغزالي معيار العلوم وقد سبق ابن تيمية بهذا الكتاب ثلاثفة العصر الحديث من أنفال جيسون وديكر وجونس جوارس ميل وغيرهم ممن ألقوا في نقض المنصق الأرضي ونصروا عليه المنصق التجريبي بل إن نقضهم له لا يعد فيئا بجانب نقض ابن تيمية فإنه لم يطرف جزئية من جزئيات هذا المنصق إلا حللها ورد عليها يقول الدكتور سليمان الندو في مقدمة هذا الكتاب وإذا أنعمت نظر في هذا الكتاب تجد مسائل منصقية وفلسفية ابن تيمية أبو عذرتها وهي تطابق كل المطابقة ما قال فلاسفة الإفرنج في هذا العصر في بعض متائل المنطق والفلسفة فمناطقة فمناطق المسلمين كلهم اتبعوا أرسف في جعل الكليات أصل العلم وترجيف ما سموه برهانيات وحص الشأن من الاستقراء حتى قال العلماء إن ملح المنطقي الإنسليزي هو الذي هدّب لاستقراء ووضع المنطقة فمما يجب عليّ في هذه الوجيزة الإلماع به هو ما قال المصنّق في حقيقة الحج والجلم والفصل واللجوم وحقيقة العلة والحياة والاستقراء والاكتبال بالمسكورات والاكتفاء بمقدمة واحدة في القيادة وغيره من المباحث العويصة الذي يحلّ المصنّق مشكلها بديان واضح ودليل راهي وما قاله في العلة واللجوم هو عين ما قاله هيوم الفلسفي في كذبه ومسألة اللجوم والعلمية من المسائل العويطة التي ضلت في وازيها الأكهام ونبعت من عيونها ضلالات الطبائعيين من أهل الإنحان وكم لهذا النابغة في هذا الكتاب من نواجه لم يسب إليها أحد رضي الله عنه وإذا كان ابن تيميك لا ينخذ كما قلنا لمجرد النقص بل كان يتكفل من المجد أداة لإبراد الأخطاء التي وقعت فيها المذاهب المختلفة التي وقعت فيها المذاهب المختلفة فإن نقضه لها لم يحل بينه وبين الاعتراف بما عندها من حق موافق للصواف كما أنه كان لا يؤاخذ أحدا إلا بما طحت نقضته إليه ويجتهد في عجو كل قول إلى قائل ويُعنى بتحديد الألقاظ تحديداً ينفي عنها كل إجمال واشتباه مع التفصيل كل الوجوه المفتلة لكلام القصر حتى إنهم كان يرز على المسألة الواحدة من عشرين وجهاً ومن أربعين وجهاً أحياناً وأخيراً من المفيد أن نذكر نماذج من نجد بن كيمية للسرق المختلفة يتبث بها أسلوبه في هذا الباب فإنه أحيانا يهدأ في نبضه ويسوق الخدج في ربس واتذان وأحيانا يعنف حتى يرني حكومه بلوابع الألفاظ فمن أمثلة نبضه الهادث قوله في رسالته السجنورية عند مناقشته لنفاة استفاد ما ملخصه فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بصنف بطير ببطرة متكلم بكلام مريد بإرادة ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته فيجعل ذلك مجاجاً ويفكره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات يقال له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته بل القول في أحدهما كالقول في الآخر فإن قلت إرادته كإرادة المخلوقين فكذلك محبته وإضاه وغضبه وهذا هو التمسين وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به وله ربا وغضب يليق به وللمخلوق ربا وغضب يليق به وإن قلت الغضب غليان جمي الخلف لطلب الانتقام فيقال له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمناغعه فيما أثبته وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفاة ويقر بالأسماء كالمعتذب الذي يقول إنه حي عليم قبير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة كيل له لا قرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفاة فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقضي تشجيها او تجسيما لانا لا نجد في الشاهد متفقا بالتفاة الا ما هو جسم قيل لك ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير الا ما هو جسم فان نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد الا للجسم تمت الأطماء ايضا بل وكل شيء لانك لا تجده في الشاهد الا للجسم فكل ما يحتج به من نفى اكتفاته يحتج به ناكل أسماء الخسنة فما كان جواباً لذلك كان جواباً لمثبت اكتفاته ومن أمثلة نقضه الله بعثته قوله في التكوى الحموية في ربه على نفاة اكتفات الخبرية حينما تئل عن آيات اكتفات وأحاديثها يقول ثم هؤلاء المتكلمون للمخالفون للتلف إذا اصفق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالف المعرفة به خبر ولا وقعوا من ذلك على عين ولا أصف كيف يكون هؤلاء المعجوبون المنطوصون المنطوصون الحيار المتهرفون أعلم بالله وأسمائه وقفاته وأختم في باب باته وآياته من السادقين الأولين من المهاجرين والأمطارة والذين اتبعوهم بيقان من ورثة من ورثة الانبياء وقللاء الرسل واعلى من ودع ونصابيح الجدا الذين بهم قام الكتاب وبه قام وبه نفخ الكتاب وبه نفخ الذين وهبهم الله من العلم والحكم ما برجوا به على كامل اثباء الانبياء فضلا عن سائر الامم الذين نزل كتابا لهم وأحافوا من خطائف المعارك وبواسم الخطائف بما لو جمعت فكمة غيرهم إليها لا من يطلب المقابلة ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقصة العلم والفكمة لا فيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاهر المثبت إليه أم كيف يكون أفراق المتفلسفة وأسباع الهند واليونان وورثة المجوس والمسركين وبلان اليهود والنصار والصابعين وأشكالهم وأسبافهم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان وليت غرضي واحدا معينا وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنك رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها ثم عامة كلام الصحابة من التابعين ثم كلام سابر الأئمة مملؤ بما هو إما مفت وإما ضعر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وهو خوف كل شيء وهو على كل شيء وأنه خوف العرش وخوف السناء فإن كان الحق فيما يقول هؤلاء الثالبون أن أكون للصفات الثادثة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحنها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا فكيف يجوز على الله ثم على رسوله ثم على خير الكمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في فلاس الحق ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به خط ولا يجدون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الخرص والنوم وفروق اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها لان كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجه وهم مع ذلك أخيلوا في معرفته على مجرد عقولهم وأن يدفعوا بما اختباطيات عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصاً الظاهراً لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة اهدى لهم وانفع على هذا التقدير بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محظم في اصل الدين فان حقيقة الامر على ما يقوله هؤلاء المتأولون انكم يا معتر العباد لا تطببوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من افتفاك نفيا واسباكا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق ثلث الامة ولكن انظروا أنتم لعقولكم فما وجدتموه متحقا له من الصفات فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن وما لم تجدوه متحقا له في عقولكم فلا تصفوه به يا سبحان الله كيف لم يقل الرسول يوما من ظهر ولا أحد من طلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليها ولكن اعتقدوا الذين تقتضيه مقاييسكم واعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق وما قال ظاهرهم فلا تعتقدوا ظاهرا وانظروا فما وافق في ياسع قولكم وما لا فتوقفوا فيه إلى أن يقول ثم المقالفون للكتاب والسنة وسلس الأمة من المتأودين لهذا الباب في أمر مريض فإن من ينفر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مكفر فيها إلى التأويل ومن يحيل أن بالله علما وقدرا وأن يكون كلامهم غير مجلوث ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك تضطر إلى التأويل بل من ينكر حقيقة حشر الأجبال والأكل والترب الحقيقية في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مكفر إلى التأويل ومن يزعم أن الله ليس فوق العرض يدعم أن العقل أحال ذلك وأنه مفضر إلى التأويل ويجيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل أو يجيزه بل منهم من يدعم أن العقل جوج أو أوجد ما يدعي الآخر أن العقل أحاله يا ليس شعب بأي عقل يوزن الكتاب والسنة إذن فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قالت أَوَكُلَّمَا جَاءَنَا رَجُلٌ أَجْزَلٌ مِنْ رَجُلٌ تَرَكْنَا مَا جَاءَ بِهِ جِبْرِيلُ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَدَلِ هَا أُولَانِ منهج ابن سيمية في بحث المسائل الاعتقادية يلقر ابن سيمية هناك ثلاثة مناهج في بحث المسائل الاعتقادية التي تسمى بالأصول كلها منحرفةٌ على القصر ثالكةٌ غير سبيل المؤمنين من ثلث هذه الأمة من الصحابة والتابعين ويتمي أصحاب المنهج الأول بأهل التخيير وهم المتتلفزة ومن كلك سبيلهم وهؤلاء يقولون إنما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآثة إنما هو تحييلٌ للحقائق ليمتفع به الجمهور ولم يصده إلى بيان الحق ولا إلى هداية الخلق وهؤلاء فريقان فريق يقول إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه ويدعم أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من النبيين والمرسلين وفريق يقول إن الرسول علمها لكن لم يبينها بل تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها لأن مصلحة الخلق فيها هذه الاعتقادات التي لا تطادق الحق فما جاء بنا من رب الله جل وعلا بصفات الأثبات من أن له وجها ويدا وعينا ومن كونه مستويا على العرق وينزل كل ليلة إلى سماء الجنيا ويجيء يوم القيامة ومن كونه يغضب ويرضى ويحب ويجرح ويضحف ويعدف وما جاء به أيضا في سؤون المعامل من حشر الأجساب ومن إثبات نعيم وعذاب كثيين كل ذلك عندهم خلاف الحق ولكن لا يمكن دعوة القلق إلا بهذه الطريق لأنهم لا يستطيعون تطور المعاني مجردة عن المحكسات وهذا الكذب من الرسول إنما هو لمصلحة العباد عند هؤلاء الفلاسفة فكان جائزا وبالجملة فهؤلاء المتفلسفة يقدمون علومهم الفلسفية التي هي في زعمهم حقائق برهانية على علم الرسول لأنه خطابج لا يليه إلا بالعوانف وأما أصحاب المنهج الثاني فيسميهم أهل التأولين وهؤلاء يقولون إن النفوف الواردة في استفاك وغيرها لم يقصد بها الرسول أن يعتقد الناس الباخل ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعامل ولا بلهم عليها ولكن أراب أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في طرف تلك النقوف عن مدلولاتها إلى تلك المعامل التي استخرجوها بعقولهم ومقصوبه بذلك انتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مقتباه ومدلوله وأن يعرف الحق من غير جهة الرسول وهذا منهج العقليين من المتكلمين من جهمية ومؤسدلة ومن تبعهم من متأثير الأساعرة كالإمام الجوين والإمام الغزالي وطفر الدين الراز والآمدي وغيرهم وهؤلاء يفرقون بين النصوص الواردة في الصفاد فيوجبون تأويلها وبين النصوص الواردة في المعاب فيحملونها على ظواهرها من غير تأويل ويقول ابن سلمية إن نصوص اصفات في الكتاب الإلهية أكثر من نصوص المعاني وإقرار العسول باستفات أعظم من إقرار هذه المعاني فإن مشرك العرب كانوا ينكرون المعاني ويناظرون الرسول عليه ولكنهم لم ينكروا اصفات فكيف يجوز إذن أن يكون ما أخبر به الرسول من اصفات ليس على ما أخبر به وما أخضر به من المعاذ هو حقٌ على ما أخضر به وأما أصحاب المنهج الثالث سيتميهم أهل التجديد وهم كثيرٌ من المنتسبين إلى السنة والتباع الثلث يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات التجديد ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات ولا تابقون الأولون عرفوا ذلك وكذلك يقولون في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله فعلى قولهم يكون الرسول تكلم بكلام لا يعرف معناه لا هو ولا جبريل ولا غيرهما وهؤلاء هم الذين ينسنون في المفوضة وإذا كانت هذه المناهز السلاة بعيدة عن تبيل القصر جانحة إما إلى الإفراق والغلو في تقدير العقل والتعويل على أحكامه وحدها في أهم المهمات في الدين وهي العقيدة في الله واليوم الآخر وعجل في الكتاب والسنة عن إفادة الحق واليقين في هذا الباب وإما مفرطة بمهمال جانب العقل بالكلية واعتقاد أن في الكتاب والسنة ما لا يفهم معناه أحد حتى الرسول الذي بلغه وتكلم به ابتداء كان لا يفهمه فالمنهج الحق في هذا الباب عند ابن سيمية هو التعويل على النصوص وحدها والإيمان بكفايتها فمدى صحى النص لا يجوز العدول عنه ولا معارضته بخياس عقلي ولا بكشف صوبي ولا بغير ذلك مما يجبعيه الناس صرفا للمعرفة بل كل وظيفة العقل عند ابن سيمية في هذا الباب أن يفهم ما جاء به النصوص دون أن يتكر من عنده شيئا لأن الله بعث رسوله بالهدى وزين الحق وبيّن للناس كل ما يحتاجون إليه من أمر دينهم ولم يتلهم في شيء من ذلك إلى قضايا عقولهم لا فيما فيما هو من قصول الدين وقضاياه الكبرى فليس من المعقول أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي علم أمته كل شيء حتى كيفية الأبوء والإنجاء هذا الباب ناكطا يحتاج إلى أن تكمله الرقول فالعقائد الإيمانية مذكورة في براهين في القرآن وما على العقل إلا أن ينظر في هذه البرهين ليستدل بها وليفهم جهة الضلالة فيها وليس له أن يذكر من علجه شيئا بل إن قلاقتنا عند أرباد النظر العقل في الإلهيات من الأجلة اليسينية والمعارف الإلهية قد جاء بها الكتاب والسنة مع دياجات أو كثميلات لم يهتد إليها إلا من هداه الله قصته لفهم خطاهه وما جاء به الرسول من ذلك فرق ما في عقول جميع العقلاء من الأولين والآخرين فالطريق الوحيد إلى الإيمان الصحيح والعلم اليقيني في هذا الباب ليس كما يقول أرباب النظر إنه برهان العقل بل هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم من غيره بذلك وأصح من غيره للأمة وأصح من غيره عبارة وبيانة فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة ومع وجود القدرة الكامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه وعلمه بذلك أكمل العلوم فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذا من أو أكمل بيانا من أو أقرص على هدى الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين قد يقال إن فيما جاء به الرسول لا يكون ظاهره مستحيلا عند العقل فكيف يمكن الإيمان به دون التطرف فيه بالتأويل ولكن ابن تيمية يقول إن الفساد لم يأتي من قبل النصوص فهي حق في معناها ولا تحتاج إلى تأويل وإنما جاء من حملها على معاني فاسدة ليست هي معانيها المرادة بها وإنما أريد بها إثبات كمالات لله تناسب ذاته ولم يردها أن يثبت لله ما مثل ما يثبت للمخلوقين فالعقل الصريح لا يكون أبدا إلا موافقا للنقل الصحيح وكل ما يتوهم من تعارض بينهما فلا سبب له إلا أحد أمرين إما فساد في العقل بهوا أو تقليل وإما فساد في النقل بكذب أو تحريل يقول ابن سيمية في رسالة الفرقان قصل في جماع الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغجل وطريق التعادة والنجاح وطريق التقاوة والهلاس أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه وبه يقتل الفرقان والهدى والعلم والإيمان فيصدق بأنه حق وفضل وما سواه من كلام الناس يعرض عليه فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه أو قد عرق مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو تسليبه فإنه يمتك فلا يتكلم إلا بعلم والعلم ما قام عليه الثليل والنافع منه ما جاء به الرسول وقد يكون علم من غير الرسول لكن في أمور دنيوية مثل التب والكتاب والفلاحة والتجارة وأما الأمور الإلهية والمعارف الزينية فهذه العلم فيها مأخوذ عن الرسول فالرسول أعلم الخلق بها وأرغبهم في تعريف الخلق بها وأقدرهم على بيانها وتعريفها فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة وهذه الثلاثة بها يتم المكتوب ومن سوى الرسول إما أن يكون في علمه بها نقص أو فساد وإما لا يكون له إرادة فيما علمه من ذلك فلم يبينه إما لرغبة وإما لرهبة وإما لغرب آخر وإما أن يكون بيانه ناقصا ليس بيانه البيان عما عرفه الجنان ويقول في نفس المصر والمقصود هنا أن يبخذ من الرسول العلوم الإلهية الدينية تمعيها وعقليها ويجعل ما جاء به هو الأصول لدلالة الأدلة اليقينية البرهانية على أن ما قاله حق جملة وتفكير فدلائل النبوة وأعلامها تدل على ذلك جملة وتفاصيل الأدلة العقلية الموجودة في القرآن يدل على ذلك تفكيلا وأيضا فإن الرسل إنما بعثوا بتعريف هذا فهم أعلموا الناس به وأحقهم بقيامه وأوليهم بالحق فيه وأيضا فمن جرب ما يقولونه ويقوله غيرهم وجد الثواب معهم والقطأ مع مخالفهم من هذه النصوص وغيرها وهي كثيرة في كتب ابن ثيمية نستطيع أن نجل بأن منهجه هو الأخذ بطريح الكتاب والسنة وعدم التعويل إلا على نصوصهما في جميع الأحكام السرعية اعتقادية كانت أو عملية وأن تعمل هذه النصوص على ظواهرها من غير تأويل ويصرفها عن مواضعها ويصرفها عما هو المتبادر منها ويستشفد ابن ثيمية دائماً لذلك المنهج بقولة كثير من السلف رضي الله عنهم أمروها كما جاءت بلا كيف يريدون بذلك أن تبقى هذه النصور على ما هي عليه من الضلالة على معانيها معنى في الكيفية والتشبيه عنها وأما ما يدعيه المتأولون لها من استحالة غواهرها عند العقل لإيهامها التشبيه فيرزه ابن تيمية لأن الظاهر من هذه النصوص ليس هو ما يناسب المخلوق حتى يوهم التسبيل لأنها معامل مضافة إلى الله جل كأني فلا يكون ظاهرها إلا ما يليق به هو مما لا يماكل صفة المخلوق يقول في الرتالة التدمرية إذا قال القائم ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد فإنه يقال له لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراح فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائفهم فلا ريب أن هذا غير مراج ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها ولا يرضون أن يكون ظاهر القرآن والقديث كفرا وباصلا والله أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نبتة لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتناجع في معناها من جنس ظاهر النصوص المستفق على معناها والظاهر هو المراد في الجميع لم يكن له نفع هذا الظاهر ونفع أن يكون مرادا إلا بذليل يدل على النفع وليس في العقل ولا في السمع ما يمفي هذا إلا من جنس ما يمفى به سائر الصفات فيكون الكلام في الجميع واحدا فمثلا إذا كانت النصوص المثبتة لطفاة الحياة والعلم والقدرة وغيرها على ظاهرها وكان الظاهر وكان هذا الظاهر مرادا ولم يقل أحد إن هذا الظاهر مثل حياة المخلوق وعلمه وقدرته فكذلك ينبغي أن يقال في النصوص المثبتة للوجه واليبي والاتتواء والنجول والرضى والغضب وغيرها أنها على ظاهرها وأن هذا الظاهر مراد دون أن يجعل هذا الظاهر مثل وجه المخلوق أو يده أو نزوله أو استوائه أو رضاه أو غضبه وإلا كان ذلك تفريقا بين المتماثلين وهو تحكم لا معنى له وأما ما يبدعيه المتأولون لهذه الظواهر من جواب حمدها على المجال ما دامت قد استحالت معانيها الحقيقية وما دامت اللغة العربية قد جاءت بالحقيقة والمجال فيجيب عنه ابن تيمية بأننا لا نسلم حكم العقل باستحالة هذه الظواهر فإن ذلك مبني على أنها مستنزمة للتشبيه والتمثيل وقد بينا عدم ذلك اللجوم فإن الاشتراك بين صفات الله جل وعلا وبين صفات المخلوق إنما هو اشتراك في لتن فقط لا يجيب أن تكون صفته كصفة المخلوق ويجيب ثانيا بأن اللب المتعمل في معنا لا يجود صرفه إلى معنا آخر على جهة المجاز إلا إذا جتمع له أربعة أشياء الأول أن يكون ذلك المعنى المجازي مما يصح أن يراد من اللب بأن يكون اللب مستعملا فيه في لتان العرب وإلا أمكن لكل مبتل أن يفسر أي لب بأي معنى وإن لم يكن له أصل في اللغة الثاني أن يكون معه دليل من العقل أو السمع يوجب طرفه عن حقيقته إلى مجاله لأن اللب إذا دل على معنى بطريق الحقيقة كان هذا المعنى هو المتبادر عند إطلاق اللب فلا يجوز صرفه عنه إلى المجال بغير دليل يوجب ذلك الصرف وإلا أمكن لكل أحد أن يدعي المجاز في كل نفس يخالق مذهبه كما هو الحال عند المتكلمين الثالث أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن المعارض وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مراده إن تنع تركها فإن كان هذا المعارض نفس لن يلتفت إلى نقيضه فإن كالنصوص المثبتة لصفة العلوم فإنها فريحة في معناها لا تحتمل السأوين وإن كان أنف ظاهرا كان راجحا في المعنى الحقيقي رابعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الخلق وأقدرهم على البيان والأداء وأحرصهم على إفادة الحق إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وإنما أراد مجازه سواء عين ذلك المجاز أو لم يعينه لا سيما في الخطابات العلمية التي يراد بها الاعتقاد فإن تركها بلا بيان مفجم إلى اعتقاد الباصل وهو قبل وأخيرا قد يتسبت الفريقان من المؤولة والمفورة بقوله تعالى في سورة آل عمران أعوذ بالله من السيطان الرجيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مفتمات هن أم الكتاب وأخر متسابهات فأما الذين في قلوبهم ضيغ فيتبعون ما تسابه منه ابتغاء الفكنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسحون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب أما المفوضة فيقولون إن هذه المتسابهات لا يعلم أحد معناها ولهذا يوجبون الوقت على لفظ الجلالة ويقولون نقرأها فقط ولا نستغل بتفكيرها ونقول الله أعلم بمراده بها وأما المؤولة فيقولون يجب على العلماء تأويلها وعندهم أن الرافقون في العلم معفوف على لفظ الجلالة وليك ابتداء كلامه ويفسرون ذلك التأويل بأنه صرف اللفظ عن معناه الظاهر الضاجح إلى معنى آخر مرزوح لقرينه ولكن ابن تيمية يمدري للرد على كل الفريقين من المؤولة والمفوضة في رسالته المثمات بالإسليل في المتشابه والتأويل فهو يرد على المفوضة قولهم إن التشابه في معنى اللفظ بحيث لا يعلم المراد به إلا الله تعالى ويقول إن معنى هذا أن الله أنزل على نبيه كلاما لم يكن يصم معناه لا هو ولا جبريل ولا غيرهما وهذا قد في النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله بيانا وهدى ونورا وشفاءا وأمرنا أن نتدبره ونعقله كله لم يستثن منه شيئا لا يتدبر ولا يؤقل وكذلك أرسل رسوله بالهدى والدين الحق وأمره أن يبين للناس ما نزل إليهم وأن يبلغهم البلاغ المبين فلو كان في القرآن سيء لا يفطه معناه لم يكن هناك معنى للأمر بتذبره وعقله ولم يكن الرسول حينئذ بيّن ولا بلغ البلاغ المبين وحينئذ يمكن لكل ملحد ومبتدع أن يقول. الفق في نفس الأمر ما علمته برأيه وعقله وليس في ما يناقض ذلك لأنها مشكلة متشابهة لا يعلم أحد معناها وما لا يعلم معناه لا يستدلبه وبهذا سج لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وأيضا فإن الكلام إنما يقصد به إفهام المخافظ فإذا لم يقصد به ذلك كان عبثا وباطلا الله تعالى قد نزه نفسه عن فعل العبس والباطل فكيف يقول الباطل والعبس ويتكلم بكلام نزله على خلقه ولا يريد منهم أن يفهموه بل الحق أن يقال إن معاني القرآن كلها مفهمة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أصحابه على علم تام بجميع معاني الآيات القرآنية في جملةهم وأن التشابه, وإن, وأن التشابه الواقع في بعض الآيات ليس معناه أن معرفة المعنى المقصود من هذه الآيات مستحيل بل التشابه أمر نتبي إضافي فقد يشتبه على إنسان ما لا يشتبه على غيره وليس ذلك بالنسبة لآيات مخصوصة بل قد يشكل على هذا ما يعرفه ذاك وبالعكس وذلك الاشتباه قد يكون لغرابة في اللغة وثارة لانتباة المعنى بغيره وكذلك لا نعلم كيفيات وحقائق ما جاءت به النصوص من شؤون المعاب وأحوال الكيامة وطعوم أهل الجنة وعذاب أهل النار ولكننا نعرف المعنى المجلول عليه بهذه النصوص ففرق بين المعنى المعلوم وبين الكيس المجلول ثم يرد كذلك على المؤولة لأنه لم يرد لب التأويل في القرآن ولا في كلام أحد من السلف بهذا المعنى الذي اصطلح عليه وهو صرف اللبض عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر مجازي يكون اللبض مستملا له ولكن لبض التأويل حيث جاء في القرآن ليس له إلا معنى واحد وهو ما يقول إليه الشيء أي حقيقته التي يرجع إليها لأنه مأخوذ من الأول وهو الرجوع كما في قوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا أي مآلا وحين وحينئذ فاللب إن كان خبرا كان معنى تأويله هو نفس الحقيقة المخبر عنها كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله أي ما ينصدر هؤلاء إلا وقوع إلا ما توعد به من العذاب فإن ذلك هو ما تقول إليه أخبار وعيث لحيث يكون الواقع بهم مطابقا للخبر عنه وإن كان اللبض أمرا أو نبيا فتأويله هو نقص فعل المأمور به وترك المنهي عنه كما قالت عائسة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر أن يقول في رقوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن تعني بذلك أنه كان يمتثل ما أمر به قوله تعالى من سورة النظر فسدك بحمد ربك واستغسر وأما قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله فينفسر المتسابه بمحتمل أكثر من معنى كان معنى تأويله حمله على المعنى الحق الذي يكون موافقا للمحكم ويكون التأويل هنا بمعنى التفكير وبيام المراه والقرآن كله بهذا المعنى محكمه ومتشابه يمكن تأويله ليس فيه شيء لا يمكن فهمه ولا معرفة المراد نئس وانفسر المتشابه بما لا يعلمه إلا الله كان المراد بالتأويل حقيقة المعنى وكيفيته التي يقول إليها كما سبق هذا هو ملخص ما ذكره ابن سيمية في الاحتجاج لما ذهب إليه من وجوب الأخذ بظواهر النصوص واعتقاد أن هذه الظواهر مرادة مع التقويض في ما وراء ذلك من حقائق هذه الظواهر وكيفياتها وقد وضع بناء على هذا المنهج الذي ارتضاه عدة قواعد يجب مراعاتها إيباد اختفاف ونحن نزمنها فيما يلي القاعدة الأولى أن أسماء الله عز وجل وفتاته كلها توكيفية لا يجوز إسواق شيء منها على الله في الإثبات أو في النفي إلا بإذن من السرع وما لم يطرح السرع بنسله ولا بإثباته يجب التوقف فيه حتى يعلم ما يراد به فإن أريد به معنا صحيح موافق لما جاء به النفس قبل وإلا وجب رجل يقول في منهاج السنة فالواجب أن ينظر في هذا الباب فما أثبته الله ورسوله أثبتناه وما نفاه الله ورسوله نفيناه والألفاظ التي ورد بها النفس يعتقم بها في الإثبات والنفس فنثبت ما أثبتتها النفوك من الألقاظ والمعامة ونمثي ما نفتح النفوك من الألقاظ والمعامة وأما الألقاظ التي تنادع فيها من افتدعها من المتأثرين مثل لفظ الجوهر والمتحيز والجهل ونحو ذلك فلا تطلق نفيا ولا إثباتا حتى ينظر في مقصوب قائلها فإن كان قد أراد بالإثبات أو النفي معنا صحيحا موافقاً لما أخبر به الرسول صوب المعنى الذي قصده بلبه ولكن ينبغي أن يعبر عنه بألفاظ النصوب لا يعدل إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجنلة إلا عند القادة مع قرائنة تبين المراجة منها القاعدة الثانية أن الله عز وجل في كل ما أن الله عز وجل في كل ما ثبث له من الأسماء والكفات لا يماثل شيئا من خلقه ولا يماثله شيء بل كل ما ثبت له من صفات الكمال فهو مختص به لا يشرفه فيه أحد وإذا كان هناك من الأسماء ما يطلق على صفات الله كما يطلق على صفات خلقه فليس هذا إلا مخبص صراك في لفه لا يقضي مماثلة صفاته لصفاته الأطلق فتسميته تعالى قادرة وتسمية العبد قادرة لا توجب مماثلة قدرة الله لقدرة العبد وكذا تسميته عالما ومريدا وحيا وتميعا وبصيرا لا يستلزم أن علمهم كعلمه ولا إرادتهم كإرادته وهكذا يقال في جميع ما وصف الله به نفسه مما قد يكون صفة للمخلوق ولعل في تقرير ابن سينية لهذه القاعدة على هذا النحو من القوة أبلغ رد على من يتهمونه بالتجسيم والتشبيه ويضطرون عليه في ذلك الكذب وينتبون إليه ما لا يوجد في فيء من كتبه كما ادعى عليه ابن بطوطة الرحالة الأنزل أنه سمعه يقصب على الهندر بذمسق يوم الجمعة ولعل في تقرير ابن ثيمية لهذه القاعدة على هذا النحو من القوة أبلغ رد على من يتهمونه بالتجسيم والتشبيه ويفترون عليه في ذلك الكذب وينسب وينسبون إليه ما لا يوجد في كيء من كتبه كما ادعى عليه ابن بطوصة الرحالة الأندلسي أنه سمعه يخطب على الهمبر بدمسق يوم الجمعة فقال إن الله ينزل كنجوله هذا ونزل درجة من درجات الهمبر مع أنه قد ثبت تاريخيا أن ابن تيمية كان محبوسا بطلعة دمسق وقت زيارة ابن بطوصة لها القاعدة الثالثة أنه سبحانه موطوف بطفات الكمال التي لا غاية فوقها بريء من سماك النقص والاحتياج فما من كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب جلتا يستحقه بنفسه المقدسة ويتنزه عن الاتصاف ضده وكل كمال ثبث للمخلوق وأمكن أن يستفق به الخالق فالخالق أولى به وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه ولا يكون الكمال إلا أمراً ودودياً أما الأمور التلبية أو العدمية فلا تكون كمالاً إلا إذا تضمنت أمراً موجوداً إذ العدم المحض ليس بسيءٍ فضلا عن أن يكون كمالاً ولهذا كان النفل في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أغلب أحواله بخلاف الإثبات فإن التصفيلة بأكثر لأنه مقصود لذاته ولهذا أيضاً لم يلب في الكتاب ولا في السنة صفة سلب إلا وهي متضمنة إثبات ما يضادها من الكمال وبناء على هذه القاعدة كان ابن تيمية يتصر من صفات السلب على ما ورد به الكتاب والسنة ولا يتوسع فيها بحجة المبالغة في التنزيز كما توسع فيها الفلاسفة والمعتزلة والجهمية وكان يرى أن ما تذهب إليه هذه الفرق في هذا الباب من هذه السلوب من أنه تعالى ليس كذا ولا كذا ولا كذا يجعله يفضي إلى نفع الواجب نفعه وجعله أمرا صربيا صرصا لا وجود له إلا في الأذهان فإنه لا يعقل وجود ذات في الخارج تبلغ هذا الحد من التجرد والتحطيل ولا تكون هذه الصفات السلبية العدمية إلا وفقا للمعدوم القاعدة الرابعة أن صفات الله تعالى منها ما هو صفة ذات فقط فهي لازمة اللبذات أجلا وأبدا لا يتعلق سيء منها بمثيئته وقدرته كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والمجد والكبريان ومنها ما هو صفة فعل تتعلق بها أفعاله كل وقت وتحدث في ذاته تعالى بمثيئته وقدرته أحد تلك الصفات من الأفعال وإن كان هو لم يزل موصوفا بها بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة فوسبحانه لم يدل ولا يدل فعالا بما يريد يقول ويتكلم ويحلق ويدبر الأمور وأفعاله من ذلك تقع شيئا بعد شيء سبعا للحكمة المقتضية لها إلا أن طفات الفعل منها ما هو متعلق بذاته سبحانه غير متعجم إلى الخلق فالاجتواء على العرش والمجيء يوم القيامة والنزول إلى سماء الدنيا ومنها ما هو متعلق بخلقه تصفات الخلق والرص والإحياء والإماتة وأنواع التدوير المختلفة ولا يرى بل في قيام الحوادث في تعالى سيئا من النقص لأنها حوادث يقدثها هو في ذاته بمشيئته وقدرته فلا يكون الخلو عنها في الأجل نقصا لأنها لا تكون كمالا إلا إن تصطديها الحكمة أما قبل اكتباء الحكمة لها قليست كمالا ولا يرى أيضا أن حدوثها في ذاته مستلسم لحدوثه كما يقول المانعون لها لأنها حوادث قديمة الجنس لا اكتداء لها في ذاته وإن كانت آحادها حاجثة ويرى أن القول بقيام الحوادث بالذاته ضرورة لا مناط منها لتكثير كثير من النصوص المطرحة بذلك في ذات العلم والإرادة والكلام والسمع والبطط والرضى والمحبة والكراهية والمقص والصغط والرحمة والحكمة وغير ذلك من اكتفاته التي لا يمكن تأويل كل ما جاء فيها من النفوذ ففي باب العلم مثلا ففي باب العلم مثلا يقول الله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسولا من من ينقلب على عقباته ويقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ويقول ولا أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وفي باب الإرادة يقول سبحانه وتعالى تعالى لما يريد فيعذر بالفعل المبارع الذي يدل على الحال أو الاستقبال ويقول سبحانه إنما قولنا لكيء إن إذا أردناه أن نقول له هم فيكون وإذا لا يكون مدخولها إلا مستقبلا وفي باب الكلام لا يمكن حصر النسوء الواردة فيه والتي تدل على أن الله تبارك وتعالى تكلم وأنه سيتكلم وأنه قال ويقوم وأنه نادى ويناس وينادي فالله تبارك وتعالى يقول وإذ نادى ربك موسى أنئس القوم الظالمين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم التجرة وأقول لكما إن السيطان لكما عزيز مبين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبكم المرتلين وَيَقُولُ اللَّهُ يَا بْنَ مَرْيَمَ إِنَّ كُنْتَ لِلنَّاسِ تَخْدَعُنِي وَأُمِّي إِلَٰهًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَطَالَ سُبْحَانَكَ إِلَٰهَ غَيْرَ ذَٰلِكَ مِنَ النُّفُورِ وَفِي بَابِ السَّنّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَمْنَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ مُطِيعٌ وَفِي بَابِ الْبَصَرِ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَس ويرد بن سيمية على الفلادي على عبد الله بن سعيد الفلادي ومن كبعه في نكي قولهم بنكي الاستفاة الاحتيارية ومنعهم قيام الحوادث بذاته تعالى ويقول إنهم كاثروا في ذلك بتلك المقدمة القائلة إنما لا يخلو عن الحوادث طوحاته ويتكلم في هذه المقدمة كلاما كثيرا ليس مجاله الآن فقه بن سيمية. قلنا فيما سبق إن ابن تيمية كان من أسرةٍ استهرت بالإمامة في مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأنه هو نفسه قد انتهت إليه رئاسة هذا المذهب ولكن إخلاص ابن تيمية لمذهبه وشدة احترامه لإمامه وكثرة استسهاده بكلامه لم يمنعه من الأخذ بما يقتضيه الدليل وإن خالف أقوال المذهب بل ولو خالف ما أجمع عليه الأئمة الأربعة وقد في بعدة مسائل بما أداه إليه الجهاد دون الإزام بمذهب معين مما جعل الفقهاء من أسباع المذاهب يهيدون عليه لا فيما في مسألة الصلاة المجهورة فقد أبتى بوجوب الكفارة في الحليف بالصلاة وأن الصلاة الصلاة بلقة واحدة لا يقع إلا واحدة ومن الغريب وأن الصلاة البدعية لا يقع قد ذكر ابن عبد الهادي في العقود الزرية بعضا من اختيارات المثيمية التي خالف فيها الأربعة ومنها القول بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا صويلا كان أو قصيرا دون اشتراف مسافة معينة والقول بأن البكر لا تستبرأ وإن كانت كبيرة كما هو قول ابن عمر واختاره البخاري والقول بأن تجود التلاوة لا يسترط له وجوء كما يسترط للصلاة والقول بأن من أكل في شهر رمضان معتكدا أنه ليس فبان نهارا لا قضاء عليه والقول بأن المتنسع يسكيه سعي واحد بين الصفا والمروة كما هو في حق القارن والمثلث والقول بجواج المسابقة بلا مخلص وإن خرج المتسادقان والقول باستبراء المختلعة بحضة وكذلك الموطوئة بسبها والمطلقة آخر ثلاث تصريقات والقول بإباحة وصلوة لياتي الملك اليمين والقول بجواج عقد الرداء في الإحرام بلا فيديا وجواج فوائف الصواق الحائد ولا شيء عليها إذا لم تستطع أن تطوف حاضرا صاهراً. والقول بجواج بيع الأصل بالعصير كالزيتون بالزيت والسنسن بالتيري والقول بجواج الوضوء بكل ما يسمى ماء مطلقا كان أو مقيدا والقول بجواج بيع ما يستخدم من الفضرة للتحلي وغيره كالخاتم ونحوه بالفضرة متفاضلا وجعل الزائد من الثمن في مقابلة الصنع والقول بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير قليلا كان الماء واو كثيرا والقول بجواج التينبم لمن صاف طواسى العيد والجمعة باستعمال الماء هذا عدا ما له من اختيارات في المذهب الحنبلي خالف بها المشهور فيه قد أخذ كثير من متأكري الحنابلة باستيارات شيخ الإسلام وألفوا فيها وتحمسوا لها لا فيما تلميذه ابن قيم الجوزية الذي كان لسان صف في اتفاع عن أقوال شيخه والاتبلال عليها فبالجملة فقد كان ابن سيمية متفهدا مطلقا توفرت فيه كل فروط الاجتهاد قد كان منهجه في الفروع كما هو في الأخول اعتداد بالنصوف إلى أبعد حد مع اعتبار الإجماع والحياس أيضا إذا استند كل منهما إلى نصف يقول ابن سيمية في معارض الوثول وأما العمليات وما تسميه أناس من الفروع والشرع والشفر فهذا قد بيّنه الرسول أحسن بيان فما في أمّن ما الله به أو نا عنه. أو حل له أو حرمه إلا بيّن ذلك وقد قال الله تعالى اليوم أسملت لكم دينكم قال تعالى وما كان حديثا يُفترى ما كان حديثا يُفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفكيل كل كي وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وأما إجماع الأمة فهو قينته حق لا تجتمع الأمة على ضلالة وكذا القياس الصحيح حق فإن الله بعث رسله في العزل وأنزل الميزان مع الكتاب والميزان يتضمن العزل وما يعرف به العزل وقد تذكروا أنزل ذلك بأن ألهم العباد معرفة ذلك والله ورسوله يسوي بين المتماثلين ويسرق بين المختلفين وهذا هو القياس الصحيح وقد ضرب الله في القرآن من كل مثل وبين بالقياس الصحيح وهي الأمثال المضروبة ما بينه من الحق لكن القياس الصحيح يطابق النظر وكذلك كان يعتد ابن سيمية بالعرف واستفحاب البراءة والمصالح المرسلة وسج الزرائع ويعتني بفتاو الصحابة والتابعين ويحتج بها ويعتني بإبطال السيال التي يراغ بها تحليل محرم أو إتقاط وقد ألف في ذلك كتابه أيان الدليل في إبطال التحليل وترك في الفقه من الكتب الكبار والرسائل الصغار ما يعتبر ذخيرة ومرجعا لكل مفلح ومزجم من أهمها كتابه الفتاو وهي مجموعة السيارات في شيخ الإسلام ألفها أحد تلاميذه والسياسة السرعية في إصلاح الرائي والرعية وكتاب الحصبة في الإسلام والمظالم المشتركة والدليل على إبصال التحليم ورفع الملام على الأئمة الأعلى ولا نستطيع حصر ما كتبه سيط الإسلام في هذا الباب ويكفي أن نقول إنه, إنه أفتا في كل مسألة من مسائل الفقر ورجح فيها ما رأى أن الدليل يوافقه وكان ابن سيمية صاحب ملكة سقهية قوية تمتاز بالتحرر من سوائب التقليد والسبعية وكان لفتاويه وقع سديد في العالم الإسلامي وقد وقتواه بالصلاة التي حبث من أجلها أصبحت الآن قتوى نعمل بها فاستارت ناجة معبولا بها في الأحوال التقوية وقد أفتى بحرمة سجرها وقد أبتأ بحرمة سد الرحال وإعمال المصيح إلى قبور الأنبياء والصالحين مستدلا على ذلك بالحديث الصحيح لا تسد الرحال إلا إلى ثلاث نساج ولقد أحدثت هذه السكوى ذويا هائلا وقد حبث بتذرها شيخ الإسلام في آخر عمره هو وجماعة من أصحابه بقلعة ذنبه وظل محبوسا بها ومنع من الكتاب والك... من الكتابة والقراءة في محدث إلى أن واساه أجله رحمه الله سنة ثمان وعشرين من الهجرة ابن تيمية المفسد إن ما عثر عليه من تفكير لابن تيمية يزهد له بأنه بلغ في هذا الفن شأوى لا يلحق وإن كان لم يشتغل جواب ع تفكير ثامل للقرآن ولكني أعتقد أن فسره بالفعل يزيد كثيرا على ما عثر عليه حتى الآن فقد ذكر ابن عبدالهادي في العقود الجرية أنه جمع من أقوال مفسدري الثلاثة الذين أذكرون الأساميذ في كتبهم أكثر من ثلاثين مجلدا وقد ضيضه بعض أصحابه ولكن كثيرا منه لم يكتب بعد موته وحكى عن أبي عبد الله بن رفيق وكان من أخص أصحاب ابن سيهية وأكثرهم كتابة لكلامه أنه كتب إلى السيخ وهو في محبث وهو في محبثه بالقلعة أن يكتب على جميع القرآن تكثيرا مرتبا على السور ولكن السيخ كتب إليه بأن القرآن في بما هو بين بنفسه ففيه ما تبينه المفسرون في غير كتاب ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من العلماء فربما يصالح الإنسان عليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرها فقفضت إلى تفسير تلك الآيات بالدليل لأنه أهم من غيره وإذا تبين معنى آية تبين معنى مظائرها وقال له قد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن ومن أثول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها وندمت على تضيع أكثر أوقاتي في غير معامل القرآن وقد طبع من تفسيري حتى الآن فيما أعلم مجلدان أحدهما في تفسير سورة الصمت والآخر في تفسير سورة النور وله كتاب صغير تناه أصول التفسير بين فيه المنهج الذي يجب أن يسلكه المفسر في تفسيره من محاولة تفسير القرآن بالقرآن أولا فإنه نزل يصدق بعضه بعضا فما أذنل آية قد حصل في آية أخرى وما أبهم في آية قد بذين في آية أخرى فإن لم يجد فبالسنة الصحيحة فإنها مبينة للقرآن وشارحة الله ومعذرة عنه فإن لم يجد فبقول الصحابة لا فيما من استغل منهم بالتفسير كابن عباس وابن مسرود وغيرنا وذلك مع العناية بأسباب النزول فإنها تعين في فهم الوقائع التي نزلت فيها الآيات وتوضح الغرض الذي شيقت من أجه وبالجملة فإن ناحية التفسير كانت من أظهر نواعي ابن سيمية وأبرزها في حياته العلم العلمي العلمية كما ذكر المترجمون له رغم كل ما وصل إلينا من إنتاجه في هذا الدار ابن سيمية والتصوم يمكن تلخيص موقف ابن سيمية من التصوم في إنكاره التبيذ لكل ما خرج من عطائر المتصوتة أو أعمالهم عن دائرة الكتاب والسنة فقد حارب أصحاب التصوف النظري من القائدين بمذاهب وحدة الوجود كابن عربي وابن سبعين وابن فارد والخولوي والسلم ثاني وغيرهم وقد ألفت الرج عليهم رسالته السبعينية التي ألفها وهو محبوس بالاسكندرية حتى إنها تسمى الرسالة رد فيها على ابن سبعين ثم كما ألف رسالة في الرج على خصوص الحكم لابن عربي سماها الرج الأكوم على ما في فتاب خصوص الحكم وهو يعتبر أصحاب هذه المباهد كفاراً بل أكثر من اليهود والنظار أما القائلون بالوحدة فلا يثبثون إلا وجوداً واحدا ويقولون إن وجوداً ليت عندهم موجودان خلق أحدهم الآخر وبناء على أصلهم التاجد يكون عباد الأصمان ما عبدوا إلا الله وكذلك من عبد العجل من بني إسرائيل إنما عبدوا الله في ذعنه يقولون إن موسى لا مهارون على إنكاره على بني إسرائيل في عبادة العجل وعندهم أن فرعون كان صادقا حين قال لقومه أنا ربكم الأعلى فإنه صورة من صور الحقيقة المطلقة فكل شيء في هذا الوجود عندهم هو رب وهو عبد وهو مالك ومملوك وخالق ومخلوق وكل ما يوطف به العبد من قساء الزمن والنقص به الخالق أيضا إلى هير ذلك من حماقاتهم وأما أصحاب مذهب الحلول مثل الحلاج وأشياء هم لا يقوزون بوجود واحد ولكن عندهم أن العبد إذا وصل إلى درجة من الطفاء صار أهلاً لأن يحل الله فيه فيصير جسده أو ناسوه محلاً لله في إلاه ويصير لذلك سخصاً إلهياً قد خاضت نتينية في الرد على هؤلاء وأولئك بحماسة المؤمن الذي يفيد قلبه غيرة على جينه ويرى في مذاهب هؤلاء أعظم الخطر على هذا الجينه الذي يعتبر الإيمان بوجود إله خالق للعالم منفصل عنه أعظم أصوله كما ينكر عليهم ما يدعونه من سهود الحقيقة الكونية وجعلهم ذلك دريعة إلى إبطال التكاليف السرعية والتخلق منها يقول ابن سيمية ذكير ثالث العبودية وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته, وهي ربوبيته تعالى لكل شيء ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني على مراسبة الضلال أهلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما فيحتجون بالقدر في كل ما يخالقون فيه سريعة وقول هؤلاء سر من قول اليهود والنصارى ومنهم طمط صنف يدعون التحقيق والمعرفة فيضعمون أن الأمر واللهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا أو أثبت له صنعا وأما من شهد أن أفعاله مخلوفا أو أنه مجبور على ذلك أو أن الله هو المتطرف فيه كما يحرك سائر المتحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنمر والوعد والوعيد ويقولون إن من سهل الإرادة سقط عنه التكليم وقول هؤلاء كفر صريح وإن وقع فيه طوافق لم يعلموا أنه كفر فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازم لكل عقل ماذا معقله حاضرا إلى أن يموت لا يصطف عنه الأمر والنهر لا بشهود القدر ولا بغير ذلك وهذه المقالات محادة لله ورسوله ومعاداة له وفض عن كبيبه وتكذيب لرسله ومضارجة له في حكمه فأما أصحاب التصوص العملي المتعلق بالسلوك فإن ابن كيئية لا ينكر من أحواله ما جاء به الكتاب والسنة من الميل إلى الزهد والتزام الورع ومحاسبة النفس ومراقبتها عند كل قول وعمل وأخذها بالمجاهدة في المشروعة وكان هو أحد هؤلاء الزهاد ولكنه ينكر عليهم هذه السارات والاسلاحات الخاصة من الكزام بي معين أو نظام خاص في المطعم أو تحريم سيء مما أحلى الله بدعوى الزهر إلى غير ذلك مما هو معروف من أحوال أصحاب الصروف ونظامهم ويحكي لنا ابن عبد الهاج أنه في سنة خمسين وسبعمائة اجتمع جماعة من الأحمدية الرفائية عند نائب الصلطنة بالقصر وحضر الشيخ تقي الدين وطلبوا أن يتلم إليهم حالهم وأن الشيخ تقي الدين لا يعارضهم ولا ينكر عليهم وأرادوا أن يظهروا شيئا مما يفعلونه من أكل النار ونحوز فانتدب لهم الخير وتكلم باتباع السريعة وأنه لا يسع أحدا للخروج عنها بقول ولا فعل وذكر أن لهم خيالا يتحيلون بها في دخول النار وإخراج الزبض من الفلوق. وقال لهم من أراد دخول النار فليغفل جسده في الحمام ثم يدلقه بالخلب ثم يدخل ولو دخل لا ينتفث إلى ذلك بل هو نوع من فعل الدجال عندنا وانتصل المجلس على أنهم يخلعون أطواق الحديث وعلى أن من خرج عن الكتاب والسنة فردت عنهم وبالجملة, فقط وبالجملة فقد بالجملة فقد كان تطوق بنوعين مما عنا به ابن تيمية نفسه طول حياته لكثرة ما فيه من جدع وضلالات مخالفة للسريعة مع اتتان الناس به واعتقادهم انه هو الطريق الموصل اولى الله فكان على ابن تيمية ان يكتف عما في التصوف من دعاوى وتربفات ويبين براءة الاسلام منها كما فعل ذلك من قبل ابو الفرج ابن الجودي في كتابه نفس العلماء او سلديك ابليل وقد قام ابن تيمية بما يجب على نفسه من الهصف والبيان فما ترك كيئا مما يدعيه القوم إلا بينه وفصل القول فيه وقد ترك في هذا الباب آثارا ضخمة ورسائل عزة نذكر منها على سبيل المثال رسالة العبوثية ورسالة زيارة الكبور البدعية منها والسرعية ورسالة سج الرحال ورسالة, ورسالة في الخلوات وما يلقيه السيطان على أهلها من السبح ورسالة في السيوك الأحمدية وما يظهرونه من الإسارات وله قواعد في تحريم السماع في مجلدين ورسالة في تلازم الحقيقة والسريعة ورسالة في الرد على ابن العريف في التصوم ورسالة في الرد على المرسيس ابن سمر ورسالة في لبس الخرقة في لبس الخرقة وقاعدة في الوسيلة ورسالة في الفتوة وبيان أنه, أنه ليس لا أصل في الأحكام السرعية إلى غير ذلك مما يدل على عنايته الفائقة بهذه الناحية ابن تيمية الكاتب وأخيرا نختم هذه المحاضرة ببيان أسلوب ابن تيمية في كتابة الرصائف وأنه لم يكن رجل علم ومعرفة بلغ فيه الغاية فحسن بل كان رجل أدب وعاطفة ان امتازت رسائله برقة الأسلوب وحرارة في العاطفة في كل ما كتبه لأصحابه وفي كل ما دونه وسجله ويكفي في التجليل على ذلك ونكتفي في التجليل على ذلك بإراد هذه الرسالة التي كتبها إلى والدته وهو محفوص بنصر قال رحمه الله من أحمد ابن تيمية إلى الوالدة السعيدة أقر الله عينها بنعمه وأسبغ عليها جزيل كرمه وجعلها من خيار إمائه وخدمه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل وهو علاة لشيء قدير ونسأله أن يطل على خاتم النبيين وإمام المتقين محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كتابي إليكم عن نعم من الله عظيمة ومنن كريمة وآلاء جثيمة نشكر الله عليها ونسأله المزيد من فضله ونعم الله كل ما جاءت في نموه والزيارة وأياجه جلة عن التعداد وتعلمون أن مقامن الساعة في هذه البلاد إنما هو لأمور مضرورية متى أهملناها فتد علينا أمر الدين والدنيا ولتنا والله مختارين للبعد عنكم ولو حملتنا الطيور لترنا إليكم ولكن الغائب عبره معه وأنتم لو اتطلعتم على باصم الأمور فإنكم ولله الحمد ما تختارون الساعة إلا ذلك ولم نعجم على المقام والاستيطان شهرا واحدا بل كل يوم التخير الله لنا ولكم وادعوا لنا بالخيرة فنسأل الله العظيم أن يخير لنا ولكم وللمسلمين ما فيه الخيرة في خير وعافية ومع هذا فقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة والهداية والبركة ما لم يكن يصفر بالبال ولا في الخيال ونحن في كل وقت مهمومون بالسفر متخيرون الله سبحانه وتعالى فلا يظن الظان أن نؤثر على قردكم سيئا من أمور الدنيا قطر بل ولا نؤثر من أمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه ولا ثم أمور كبار نفاق الضرر الخاص والعام من إهمالها والشاهد يرى ما لا يراه الغائب والمطلوب كثرة الزعائد الخيرة لنا إن الله يعلم ولا نعلم ويقدر ولا نقدر وهو علام العيوب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعادة ابن آدم استخارته الله ورضاه بما يقسم الله له ومن تقاوة ابن آدم طرف استخارة الله وسخطه بما يقسم الله له والساجر يكون مساثراً فيخاط بياع بعض مالك فيحتاج أن يقيم حتى يستوفيه وما نحن فيه أمر يجل عن الوصف ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثيرا كثيرا وعلى سائر من في البيت من الكبار والصغار وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحدة واحدة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم أسليم وبعض فعاله أيها السادة إلمامة قصيرة أردت بها إبراز رعض الجوانب في حياة ذلك الحبر الجليل إنقافا للحقيقة وقياما بواجب الوفاء نحو رجل قال ما رصد قلمه ولتانه للذبج عن دين الله ووهد أمته من نفسه كل ما يمزق من خير ولم يأل زهدا في نفقه وكسف الحقائص لها ولكنه لم يجد منها في حياته وبعد موته غير الزحود والنكران اللهم إلا فئة قليلة من الناس خلعوا عنهم رفقة التقليل وتحرروا من ندعات العصبية فأبركوا سمو دعوته ونبلغ غايته ووضوح منهجه وعرفوا له قدره في العلم وجهاده في الحق وإخلاقه للجين فاتبعوه على بصيرة واستفادوا من كتبه ما لا يجدونه في غيرها من روائع الأفتار ودخل في المعاني وكنت في قاسمة كتابي ابن كلمية السلفين أدرجوت القائمين على الأمور في الأزهر الشريف أن يجعلوا لهذا اللون من الثقافة النقدية العالية الذي أستثى ابن تيمية وأسمها في النيبه النابغة ابن قيم الجوزية من بعده نصيبا ملحوظا من المناهج التي تدرس بكليات الأزهر ومعاهده هرصا على فائدة الطلاب وتربية لروح النقد حتى يتعوجوا أن لا يقبلوا رأيا إلا بعد القحص والتنفيذ ولا لا يؤمنوا بقضية إلا بعد إتباكها بكليل وإني إذ أكذر هذا الرجاء مرة أخرى أعلم أن القائمين على الأزهر الآن من أستاذه الأكبر حضره الله ووكيله المؤقت ومديريه الكبلاء هم أعرف الناس بآراء ابن كلمية ومنهجه وهم ولا شك عاملون إن شاء الله على تأثيق هذا الرجاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الله والسلام عليكم ورحمة الله